وجرين فيهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وفرحوا بها وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دعوا الله